جم البحر صار عضار دفر ميديكي ويسمعوا الصهار مسلكه سين جار دلي يسيميديكي مليته يغار الموجل بحر vesu mandiem mi gdehuliu zhouybuyin et surimaniu vesu mandiem mi gdehuliu zhouybuyin et أسسلم دور صيق قريب يدقل دي السيق حد دور تسعي قدم شفعي أمليه دايار الموجه المحار سلعظر دفير بيدك ويسن ماد الظهار ميسل يغسي النجار ديلي geen vaníhe alsjeet, eljeit te ru боль Seeja m음�lang New ngày getrorvid vesle opoly jeet eap movimiento m teams ما Sameer m a khairul Kim Seen Garam Mf smashing de gamken je t Gran Haberm movimiento m team UCK relatively امليه دا يغار المجنب وحارس العذر دفر ميديك وي سينما ذا صار مين سلكو ونو وريحتني توني لكن يي تفض خدام درايم اسكي تكون لو وريحتني توني لكن يي تفض خدام درايم سلا ماني يتغذر شوفك مي تتغلطا دا اللي غدا عداوي سلا ماني يتغذر اشوك ميت تغلطة اضنكور اللي غدا عدا ويه املي يدا يغار الموجة البحر سلعضار دفير ينغيو دوقس الرس الشامع تقوم ما تكس ذا الجلد الرهبة ينغيو دوقس الرس الشامع ومازال يلا يحرم في الإبهو TVs الحياني ميز كاديمة يروالني ومازال يلا يحرم في املي دايور الموجن بحر صغار دفيرمي دكي ويسمادو سهار مي سلكوسين جور ديلي سي مي تي دكي املي دايور الموجن